وَلَم م جَ أَأَمرر نَانَ الجَّينَا شوعبَ وََّذينَ آممَنوا مَعَغُوبِ رَرحْمَةٍ مِ وَأَخَذَتِ الذيينَ ظَلَُ الصَّيحَةُ فَأَصَحُ فِي ذيارِهِم جَثِمِين